فبما نقضين ميثاقهم وكفرن بآيات الله وقتل ملأ بيا وقتل ملأ بيا بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقونهم على مريم بهتانا عظيما وقونهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما قتلوه وما صلفوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم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 نبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نوعا وأكلهم أموال ناسب بالباطل وعتدنا للكافرين منهم عذابا أنيما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما مِن قَبْلِ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا